هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ونهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قال اتخذ الله ولدا قال اتخذ الله ولدا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني سبحانه, سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه هو الغني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 الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا متاع. إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون